النوم حكمة من الله سبحانه وتعالى فيه راحة الإنسان وفيه الطمأنينة وتجديد النشاط وتجديد عمل الفكر والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع مستوى النوم عندنا من المعنى البشري الطبيعي إلى معنى العبادة والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا أراد الواحد منا أن ينام هناك آداب وسنن كثيرة كان يعمل بها صلى الله عليه وآله وسلم أولها أن يستعد للنوم مبكرا ليتهيأ للاستيقاظ قبل الفجر وإذا أراد النوم يسن أن يتوضأ ويستاك يسن أن ينفض فراشه لعله يكون في فراش الشيء وعليه إذا أراد النوم أن ينام على شقه الأيمن ويسن أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن ويسن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 طيب يقظ طيب النفس فيكون في يومه هذا سعيدا مرتاحا الانسان اذا عمل باداب النوم كان نومه يقظ يقول ابن مسعود اني لا ارجو في نومتي ما ارجو في يقظتي ونحن نعلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ونحن نرجو اذا عملنا باداب رسول الله الله عليه وسلم أن يكون عندنا سر من هذه اليقظه